رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رواه أحمد. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدار قطني وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف فدفنها بسرف فدفناها في الظلة التي بنا بها فيها رواه أحمد والترمذي ورواه مسلم وابن ماجه ورفضهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابني وكانت خالتي وخالة ابن عباس رواه وأبو داود ولفظه قال تزوجني ونحن حلالان بسرف وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه أحمد والترمذي ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها وروا أبو داود أن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو حرام وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وعن ابن عباس سئل عن رجل وقع وقع بأهله وهو بمنا قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه والجميع لمالك في الموطأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ما زال الكلام موصولا عما يتقيه المحرم وكأنه رحمه الله يرتب ترتيب الفقهاء في باب محظورات الإحرام فآخر ما تكلمنا عنه باب جواز ماذا جواز الحجامة فكأنه يشير إلى محظور ماذا حلق الشعر أو قص. الشعر ثم ختمنا بغسل المحرم رأسه وقبلها تكلمنا عن النهي عن أخذ الشعر وعن منع المحرم من ابتداء الطيب ناسب هنا أن يأتي رحمه الله بالمحظورات التي ليس فيها ماذا ليس لها فدية ناسب الآن أن يأتي بماذا بالنكاح هل يجوز النكاح للمحرم قال باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ما عليه الحنابلة من أن المحرم ماذا لا يجوز له الخطبة ولا النكاح ثم سيبين حكم الأحكام التي ترتب على وطئ المحرم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذ فيه ماذا ولا يخطب هذا الحديث ليس, ليس عند البخاري قال لا ينكح هذا ماذا نفي دل على ماذا على النهي فهو نفي بمعنى النهي المحرم الذي تلبس بأحد ماذا الأنساك من عمرة أو حج ولا ينكح يعني ماذا ولا يكون وليا أو وكيلا ماذا للولي ولا يخطب قال رواه الجماعة البخاري وليس الترمذي فيه ولا يخطب ثم ذكر حديث ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أحمد وقال الحيثمي فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق فالحديث فيه ضعيف وعن أبي غطفان عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم الحديثين الأولين أراد المؤلف منهما بيان حكم ماذا بيان حكم نكاح المحرم الحديث الثالث أراد منه ماذا لا. الأثر المترتب على النكاح لو عقد هذا النكاح هل يكون نكاحا صحيحا أم نكاحا باطلا واضح فلذلك أتى بهذا الحديث فقال أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدار قطني ورواه الشافعي والبيهقي وإسناده صحيح وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا يعارض ظاهره معارضة النهي السابق رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال أي دخل بها وهو حلال وماتت بسيف سيف قريب من, ماذا؟ من مكة بوادي فاطمة قريب منها ظاهر الحديث ماذا أن النبي تزوج وماذا وهو حرام محرم صلى الله عليه وسلم وعن يزيد بن أصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حلالا وبن وبنى بها حلالا هذا يعارض يعارض الحديث ماذا الأول وماتت بسرف فدفنها في الضلة التي بنا بها فيها رواه أحمد والترمذي والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي باسناد صحيح قال ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال اي هذه تاملوا معي روايه ميمونه ما هي هي صاحبه هي صاحبه القصه الان عندنا حديث من ابن عباس ليس هو صاحب القصه ثم اورد حديث من ميمونه صاحبه ماذا القصه فقالت ان النبي تزوجها حلالا وبنى بها حلالاً. هذا الحديث عند أحمد وماذا والترمذي أورد رواية مسلم فقال تزوجها وهو حلال فقط ما قال وماتت ماذا وبنى بها حلالا وماتت بسريف هذا ليس عند ليس مسلم قال تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة بن عباس لاحظوا فكان يزيد بن عصم يشير إلى, إلى حديث بن عباس فيقول إن كانت قرابة بن عباس من ميمونة فقرابتي مثله واضح لأنه قد يقول قائل أن ابن عباس كان قريبا من ميمونة خالته فهو ماذا فهو أعرف الناس بحوال خالته فقال ويزيد كان كذلك ماذا قريبا منها قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس يتأكد لنا الدائم المعنى الذي نكرره أن الإمام ماذا يحاول ماذا يستدل لكل مسألة يريدها قال ورواه أبو داود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف وهذا كذلك صريح ثم ذكر حديث والحديث صحيح بهذا اللفظ ثم ذكر حديث طبعا هذا الحديث رواية أبو داود تزوجني ونحن حلالان بسرف اخرجه أبو داود وابن الجارود في المنتقى والطحاوي والدار قطني والبيهقي والدارمي وأحمد وهو حديث صحيح وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونته حلالا وبنى بها حلالا وكانت وكنت الرسول بينهما رواه أحمد والترمذي وقد أخرجه الدارمي والطحاوي والدارقطني وابو وأبو نعيم والبيهقي قال الترمذي هذا حديث حسن هذا حديث حسن ولا نعلم احدا انظر بدأ يعله ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعه وهو حديث فيه ضعف, فيه فيه ضعف لكن يقولي عن الحديث ماذا السابق حديث يزيد ابن الأصم وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال وهم بن عباس في قوله تزوج ميمونه وهو عندكم إيش يظهر ان الأصح وهو محرم لسبب أن الرواية ميمونة ماذا وهو محرم التي معنا عن ابن عباس واضحة فكان لفظة وهو محرم الصح لكن عندي وهو محرم هذا الحديث في الأول حديث ولا يخطب ولا يخطب لا ولا يخطب ولا يخطب إن هو لا يقوم بالخطبة فلا يجوز له الخطبه لا لا يخطب يطل يطلب امرأة لتزوجها الجمعة وخطبة نعم أحسن طيب وروا ابو داود أن سعيد المسيب قال وهم ابن عباس في قولي تزوج ميمونة وهو محرم هذا الحد الأثر أخرج ابو داود وسكت عليه وبنحوه قال الإمام أحمد قال أحمد وهم ابن عباس لما قال تزوج النبي سلم من وهو محرم وبعض العلماء يقول إن هذا الحديث يعني مقطوع لأن ابن المسيب ماذا لم يدرك القصة جيد لم يدرك القصة لكن هذا رأيه أنه أن ابن عباس وهم في هذه المسألة طيب نقول حديث الباب دلت على مسائل سنترك الآثار الأخيرة نتكلم عنها في مسألة أخرى وهي دليل على مسائل اولا أن المحرمة منهي ان من المحرمه سواء كان بنسك حج أو عمره منهي أن ينكح أو ينكح أن يتزوج أو يعقد النكاح لنفسه أو لغيره أو يخطب وهذا النهي نهي ماذا؟ نهي تحريم هذا المسألة الثانية أن النهي هنا نهي تحريم انتبهوا معي هذا النهي نهي تحريم في النكاح وسنتكلم عن خطبه في المسألة السابعة فيحرم على المحرم أن ينكح أو ماذا ينكحه يعني أو ينكح بمعنى يزوج بنته أو موليته وهذا النهي نهي تحريم وسيترتب عليه المسائل الأخرى الآتية جيد فهو لا يقبل النكاح لا لنفسه ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا ماذا عن غيره فلا يجوز أن يتزوج المحرم ولا يجوز أن تزوج من المحرم لا يجوز أن تزوج المحرم وهو مذهب الجماهير من الحنابلة والمالكية والشافعية وهو قول جمهور الفقهاء وبه قال جماعة من التابعين سعيد بن المسيب والزهري وهو قول الاوزاعي ودليلهم حديث ابن عباس في الباب حديث عثمان ابن عفان في الباب وهو صليح وحديث من ابن عمر لما نهى الرجل الذي بمكة قال إنه بسلم نهى أن يتزوج الرجل وماذا وهو محرم إلا أن أبا حنيفة أجاز ذلك أجاز ماذا أن يتزوج وينكح المحرم وينكح ما دليلهم حنفية لا حديث ابن عباس قول انه قول ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو ماذا وهو محرم ولانه قال عقد يملك به الاستمتاع عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الاحرام كسائر ماذا كسائر العقود او كسائر ماذا الاشياء طيب وتؤول حديث لا ينكح المحرم تأوله بمعنى ماذا؟ بمعنى يطأ يا شيخ؟ أنه بمعنى يطأ، وحين نرجع بأنه بمعنى يطأ ويجامع، وحين نرجع إلى معنى ماذا؟ النكاح في القرآن والسنة، فالغالب أنه يأتي بمعنى بمعنى العقد، لا يأتي بمعنى العقد، لا يأتي غالباً العقد، فالله عز وجل يقول مثل. وانكحوا الايام منكم بمعنى زوجوهم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء بمعنى ماذا زوجوهم الا في ايه واحده يظهر معنى النكاح فيها ماذا الوطا في قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره قد يقال ان معناها النكاح هنا كذلك العقد ويفسرها ماذا السنه حتى تذوق عسيله ويذوق عسيلتك وإلا فالذي يرد في الكتاب والسنة أن النكاح بمعنى بمعنى العقد في آيات النساء وفي غيرها فان المراد ماذا فإن المراد به العقد المسألة الرابعة أو الثالثة الحديث ورد بلفظ النفي وهو بمعنى ماذا كما قلنا النهي نفي بمعنى النهي فيقتضي فساد المنهي عنه وهو العقد فالعقد على الصحيح من اقوال المبطلين له من الجمهور فالعقد باطل فلو نكح او انكحت امراه كحاوليها فالعقد ماذا فالعقد باطل وفسد ذلك العقد وهذا مذهب من مذهب الجمهور ويفرق بينهما بين من بين العاقدين الزوج الزوجة الناكح والمنكوحة يفرق بينهما هل يفرق بينهما لو حصل العقد بطلاق أم بفسخ الجمهور على أنه بفسخ وقال بعض الشافعية لا بد ماذا بطلاق وهو قول لمالك تعارض حديث ابن عباس رضي الله عنه مع حديث من؟ عثمان وحديث ابن عمر أن النبي تزوج وهو حلال تعرض مع حديث ابن عباس وهو محرم وقد أجاب الجمهور على أج أدليل من الحنفية بأربع تجوبة جميلة الحقيقة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا وهكذا رواه من أكثر الصحابة قال القاضي عيار ولم يروي أنه تزوجها محرما إلا من إلا ابن عباس وحده وروت ميمونه وأبو رافع وميمونه هي لمن صاحبة القصة وروت ميمونه وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلال حلالا وهم أعرفوا بالقضية ما زال الكلام ل الإمام القاضياء لتعلقهم بها بخلاف ابن عباس ولأنهم أضبطوا من ابن عباس وأكثر في هذه المسألة. بعض قال ابن عباس كان ذلك في السنة الثامنة وابن عباس ماذا ما زال صغيرا في معرفة بشأن العقد. الثاني تأويل حديث ابن عباس على أن وهذا لطيف على أنه تزوجها في الحرم. يعني النبي سلم تزوجها أين؟ في منطقة حرام. جيد وهو وهو حلال صلى الله عليه وسلم ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة ماذا معروفة شائعة عند العرب أن يسمى من من هو في الحرم حتى في الحرم المدني يسمى من سما محرما يسمى محرما ومنه البيت المشهور قتل ابن عثمان الخليفة ماذا محرما وعثمان قتل أي في مسجدي أو في بيت ماذا بيته في المدينة لكنه كان في الحرم داخل حرم الذي بين عير وثور في في لغه العرب أن يستخدم ماذا حرام بمعنى أنه في الحرام ان لنفسهم تزوجها ماذا معنى قول عبا تزوجها وحن يعني معناه أنه بالحرام أنه بالحرام الثالث تعارض القول والفعل تعارض القول ما القول لا ينكح والفعل تزوجها النبي وهو محرم قول ابن عباس والفعل جيد أضعف دلالة من القول فحينئذ الصحيح عند الأصولين ترجيح ماذا القول على الفعل لماذا القول أقوى من الفعل لان القول لا يحتمل خصوصيه لكن الفعل يحتمل خصوصيه القول قد تكون ماذا قضيه عين في بعض الصور بينما الاقوال لا تحتمل فالقول دائما مقدم على الفعل في الغالب يعني ولان الفعل القول يتعدى للغير جيد لكن الفعل قد لا يتعدى الى الغير فهنا قالوا ان هذا ماذا قول وفعل وتعارض القول والفعل فقدم القول الرابع جواب جماعة من الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام وهو ماذا خاص به دون الأمة وهذا أصح الوجهين عند الشافعية وقيل إنه أحرم ماذا صلى الله عليه وسلم أحرم ماذا حلالا هذا وجهنا آخر نعم إذن الراجح ماذا الراجح لا شك انه حديث عثمان يبقى وجه جواب الخامس وهو ما قاله ابن سعيد ماذا سعيد بن مسيب انه ماذا ان ابن عباس وهم طيب ماذا يحمل الوهم يقال لعله بمعنى محرما بمعنى كان في مكه او ماذا او توهم ابن عباس ماذا توهم ماذا العقد دون البناء توهم العقد دون البناء نعم طيب اذا قلنا بفساد النكاح وانه منهي عنه طيب هل تجوز الرجعه مساله يعني طلق رجل امراته فلما جاء في الحج وهو محرم اراد ان يردها بالقول طبعا لو ردها بالنكاح بالجماع او بالقبله فعل ماذا فعل محظورا محظورات إحرام تجوز الرجعة ماذا للمحرم وهو ماذا وهو محرم يجوز فيقول لها راجعتك لأن الرجعة فرع عن ماذا عن العقد فقد يتصور أنها لا يجوز فنبه عليه الفقهاء هنا المسأل السابع ذكر الشافعية أن النهي في الخطبة نهي تنزيه ليس بحرام وهو قول الحنابلة والشافعية وقد اريد عليهم اعتراض قلتم يحرم التزويج والتزويج باطل كيف كيف تكره الخطبه عندكم او الخطبه عندكم واضح الاشكال جيد وقد قيل بينهم في الحديث لا ينكح ولا يخطب فاجاب الشافعية قلنا يقول النووي قلنا لا يمتنع مثل ذلك ك تعالى كل من ثمره إذا أثمر واتو حقه يوم حصاده فالأكل من ثمره مباح, مباح واتو حقه يوم حصاده واجب, واجب. أجاب بعض العلماء بالفرق بين مثال ماذا الآية والحديث لماذا لأن الفعل ماذا النفي واحد لا ينكح واضح لكن هنا أمراني على محليني مختلفين فارق المثال واضح وذلك الصحيح والله اعلم ان النهي كذلك يشمل الخطبه فيحرم ماذا اي يخطب المحرم يؤكد هذا المساله الثامنه ما الحكمه من النهي معرفه الحكم النهي تؤكد لنا ترجيح ماذا ان الخطبه من هي عنها الحكمه ابعاد المحرم عن الترفه وشهوات الدنيا لان الخطبه والنكاح قد تفضي الى وسائل ممنوعه محرمه من الجماع وغيره والاشتغال ماذا بذلك لا يناسب مقام ماذا لا يناسب مقام الاحرام طبعا وبنى بها بسرف ما حكم دخول المحرم على زوجته على زوجته وهو محرم يدخل فقط دون أن يقبل دون أن يطأ العقد تم والنكاح تمهما حلالان فنتصور مسألة كالتالي رجل خطب ماذا امراه من خارج البلاد ووقع العقد والنكاح وتواعد ان يلتقيا في الحج فأحرم بالحج إلى مكة وجاءت هي محرمة بالحج إلى مكة فسيحصل هنا ماذا الدخول فما حكمه ها؟ إن قلنا أن الدخول هو فرع النكاح فهو بمعنى النكاح فنمنعه وإن قلنا أن العقد منفصل عن الدخول وأن الدخول ليس له أثر فيجوز ماذا الدخول واضح المسألة لكن ما يقولنا لا لا يجامعها ولا يقبلها يجلس معها مثلا وهذا ولذلك نقول الصحيح أنه جائز لا ما حاصل ما يحصل كيف يحصل وهذا وهذا معنا وهذا اللي جعلنا نعلق على قولي وبنا بها واضح نقول أصل فيه الجواز حتى ولو كانت ماذا حتى لو كان سيخلو بها من دون ماذا من دون نكاح أو قبلة من ما يمنع ماذا حال الإحرام طيب تبقى المسألة الأخرى مسألة حكم وطئ المحرم لأنه قال في الباب وحكم وطئه وذكر آثار الاثر الأول عن عمر وعلي وابي هريره انهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ومعنى أصاب أي جامع أهله فقالوا الصحابة الثلاثة ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما هذا الحكم الأول ثم عليهما حج قابل ثم والهدي الهدي المراد به هنا ماذا الفدية الدم سنذكر أي ملق فيه قال علي فإذا أهل بالحج من عام قابل تفرق حتى يقضي حجهما رواه مالك والبيهقي وابن أبي شيبة وإسناده فيه انقطاع وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنا يعني وطئ أهله جامعهم قبل أن يفيض بالضم قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه والجميع يعني الآثار لمالك في الموطا وهذا الآثر خرجه مالك في الموطا والبيهقي وله إسناد صحيح وفي الباب آثار عن ابن عمر عند أحمد وروايه لابن عمر عند الدار قطني والحاكم والبيهقي أنهما سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع ماذا على أو أن رجلا حاجا وامرأة وقع بمعنى ماذا وطئها جيد قبل أن يحل قبل أن يحل فأجابه بمثل ماذا أجابه في الآثار السابقة حكم وطئ المحرم اتفق العلماء على أنه يحرم على المحرم وطء ماذا وطء زوجته أو امته وطء زوجته أو أمته وأنه يحرم على المرأة والأمه ماذا إذنها لمن لزوجها أو سيدها أن يطاها أن هذا محرم وهذا قول جماهير العلماء بل حكي فيه الاجماع أن ذلك حرام لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وفي الرفث ماذا بالجمع, في بالجمع الثاني لو أصاب زوجته أو امته فما الآثار المترتبة على ذلك أولا ما ذكره في الحديث أن يكمل النسك وهذا مذهب أحمد رحمه الله والشافعي أنهما يكتمان النسك من قولي حتى قال ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما نقول ماذا ان يتم النسك ماذا أعطوني كلمة لا أن يتم النسك حكمه أمام وجوبا ما هو بالخيار يجب عليهما إتمام هذا النسك وإن كان فاسد واضح الثاني أنه يجب عليهم القضاء ظاهر حديث علي وعمر وابي هريره ماذا أنه يجب القضاء من قابل أنه يجب القضاء من قابل انتم معي هذا الحديث استدلنا به على مسألة سابقة تذكرونها ها؟ أحسنتي شيخ استدنانا به على أنه يجب الحج على الفور لأنه قال ماذا من قابل فلو لم يكن على الفور لماذا لا جاز تأخيره ولا يكون من قابل وقال بعض العلماء لا يجب أن يكون من قابل وأن عمر ماذا وعلي اجتهد في ذلك وأنه ليس على الوجوب لكن صحيح أنه على الوجوب المسألة الثالثة أن عليهم الحديث. واستدل به انتبه لطيفه هذه واستدل به من قال انه يجب في الجماع شات في الجماع قبل التحلل اولا انه يجب شات ما دليل من قال انه يجب شات قال لان علي وابن عمر سماه ماذا هدي والشات اقل ما يصدق عليه الهدي فتصح الشات وانتم تعلمون ان قول الجمهور انه يجب عليه بدلا استدلالا بحديث من حديث ابن عباس فأمره أن ينحر بدنه فنقول كأن ماذا أحسنت كأنما قبل لكن ماذا نقول كأنما قبل مطلق الذي هو لا لا الهدي قيده الوصف بكونها بدنه كونها بدنه وهذا الذي عليه الجمهور أن من جامع زوجته او جامع وجامع ماذا امته قبل التحلل الاول ان عليه بدنه وهذا قول الجماهير خلافا لمن قال انه تجب عليه الشات لان الشات تصدق على اسم الهدي طيب هل تجب عليهما او على الزوج ظاهر الروايات انها تجب عليهما لانه ماذا قال قال في الروايه وعليهما والهدي ثم عليهما حج من قابل والهدي فكأنه عليهما الهدي وقيل تجب على الزوج فيكون عليه بدنه وهو الأقرب والدليل فأمره أن ينحر بدنه ما قال بدنتين واحدة عنك واحدة عن زوجتك علي قال له ماذا ابن عباس قال له انحر بدنه واضح فمن واقع زوجته في حال إحرامه وجب عليه ماذا وجب عليه هدي إن كان قبل التحلل الأول بدنه عنه وعن زوجته وإن كان بعد التحلل الأول ماذا فعليه شات كما, كما سيأتي نعم يبقى الفرع أو الأثر الرابع ما هو أنهما إذا حج من قابل فرق بينهما إلى أن ينقض الحج هل هذا على الوجوب؟ ذهب بعضهم الى أنه ليس على الوجوب وأنه إنما هو استحسان من من, من الصحابة لأجل أن لا يقع فيما وقع فيه ماذا أولا وقيل ظاهره الوجوب لأنه سد للذريع سد ماذا للذريع هنا الباب الذي يليه هنا قال رحمه الله باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم وعن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي رافع وعن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه أبو داود وابن ماجه وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب اللي فرسيني نستبق إلى ثغرة ثنية فأصابنا ضبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه تعالى حتى نحكم أنا وأنت. قال فحكم فحكمنا عليه. قال فحكمنا عليه بعنز. فول الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضبي حتى دعا رجلا فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه له هل تقرأ سورة المائدة فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائده لا أوجعتك ضربا ثم قال إن الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ وعن جابر أن عمر قضى في, في, في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة رواه مالك في الموطأ وعن الاجلحي ابن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا صابه المحرم كبش وفي الضبي شات وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة قال والجفرة التي قد ارتعت رواه الدار قطني قال ابن معين الأجلح ثقة وقال ابن عدي صدوق وقال أبو ح حاتم لا يحتج بحديثه في حديث رافع أبي رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم انظر من فقه الإمام قال ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرفه هذا من المرجحات عند السوولين يقولون من المرجحات أن يرجح ماذا قول صاحب القصة فهو أعرف بماذا بالقصة فإن نقول رواية صاحبة القصة من هي؟ ميمونة فإنها قالت تزوج النبي وهو حلال والسفير فيها من؟ أبو رافع أولى لأنه أخبر وأعرف بها نعم طيب قال باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره الصيد كل حيوان متوحش طبعا فليس ما لم يكن متوحشا طبعا فماذا فلا, ي... فلا يعد صيده لو أخذ الإنسان شات فلا يعد ماذا صيد لكنه لا يجوز التعدي على غيره نعم قال باب تحريم قتل الصيد عقد المؤلف هذا الباب لبيان ماذا حرمة ماذا تحريم الصيد على المحرم وهو اجماع وهو إجمع ووجوب ضمانه ضمان ماذا ما صاد قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الآية عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه أبو داود وابن ماجه والحديث كذلك خرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان والدارمي وابن خزيمة والطحاوي والدار قطني وابن الجارود والحاكم وابن حبان وهو حديث صحيح وقد صحه البخاري صححه عبد الحق الشبيلي وصححه البيهقي أعيد دائما ما أقول أن التخريج له ثمرة وستظهر معنى الثمرة في الباب القادم لأثر التخريج من بعض الروايات أن محمد بن سيرين جعل رسول الله في الضبوعي يصيب المحي مكبشا فجعل فيه ماذا ضمانا جعل فيه ضمان ووجود الضمان دليل على أي شيء وجوب الضمان دليل على على التحريم تحريم ماذا على تحريم الفعل وأنه صيد قال وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر الخطاب فقال إني أجريت أنا والصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية أعلىها فأصبنا ضبيا فأصبنا ضبيا ونحن محرمان الضبي ما هو أنثى أنثى الغزال الغزال ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجانب تعل حتى نحكم أنا وأنت قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل هنا لطيفة وجدتها يقول الشيخ عبد الله بن جبرين في شرح الزركشي يقول يؤخذ منه جواز صدور الحكم رحمه الله وفقه يؤخذ منه جواز صدور الحكم الواحد عن حاكمين ولم أرى من نبه على ذلك. هذه خليني أذكرها. يقول لم أرى من نبه على أنه يجوز صدور الحكم الواحد من من, من حاكمين هذه فائدة لطيفة ذكرها الشيخ في حواشي تعليقاته على كتاب شرح الزركشي لمن شرح الخراقي للزركشي. طيب قال فول الرجل وهو يقول هذا أمير المسلمين لا يستطيع أن يحكم في ظن حتى دعا رجلا في معه. فقال هل تقرأ سورة المايدة لان فيها ماذا فيها آية الصيد وقال لو عرفت هذا الرجل أو سعتك ضربا ثم قال إن الله عز وجل يقول في يقول كتاب يحكم بهذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن رواه مالك في الموطة رواه مالك في بسند منقطع لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر والرجل بينه وبين عمر مجهول فالحديث سنده ضعيف ثم ذكر حديث وهو صريح في ماذا صريح في تحريم الصيد ووجوب الفدية فيه وعن جابر رضي الله عنه أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة الحديث أخرجه مالك في الموطا مرسلا عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم من تدرس المكي وهو صدوق الا انه يدلس واخرجه الشافعي عن جابر بسنة صحيح فالاثر ماذا صحيح وهذا مشهور عن الصحابه الفتيه بهذا وقال البيهقي سناده صحيح على شرط مسلم هنا ماذا هنا ماذا مقادير ماذا الفديه كانه ماذا الفديه الواجبه في فيما ذبح فكان معروفا هذا القضاء عن عمر رضي الله عنه وعن الأجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الضبي شات وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفر الجفر ما هي تقدمت معنا لكن ما هي الأنثى من ولد ماذا الضأن إذا بلغت كم ستة أشهر إذا بلغت عفوا إذا بلغت أربعة أشهر إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن امها سميت ماذا جفره قال والجفره التي قد ارتعت يعني ماذا اصبحت ترتع وتأكل بنفسها وفصلت عن امها وفي لفظ التي قد فطمت وماذا وارتعت قال ابن معين الاجلح ثقه الراوي هنا وعن الاجلح الاجنح بن عبد الله الكندي ثقه وقال ابن عدي صدوق وضعفه النسائي هذا من عندي وضعفه النسائي وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه قال الهيثمي وفيه الأجلح الكندي فيه كلام وقد وثق, وقد وثق فالأثر ماذا قد يقال أنه ماذا يستند بالأثار الأخرى, الأثار الأخرى لكن قد يقال بأنه لا يصح مرفوعا إنما يصح ماذا موقوفا إنما يصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه وعن بعض الصحابة طيب حديث الباب دليل على مسائل أولها تحريم الصيد على المحرم بحج أو عمره وهو إجماع ثابت بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال النووي وأجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام وإن اختلفوا في فروع منه ودلائله نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولما سيأتي ماذا في الحديث من منه لما سيأتي ماذا لما أكل الصحابة ماذا لما ذبح أبو قتادة كما سيأتي في الباب القادم لما ذبح ماذا حمارة وحشين ماذا قال قالوا يا رسول الله نأكل وهو لحم صيد فكأن المعلوم عندما ان لحم الصيد محرم على المحرم ولعل الحكمه من تحريمه ومنعه ماذا ابعاد المحرم عن الترفه وتعلق قلبه بالصيد واشتغال بدنه في طلبه فيلهو بذلك عما هو بصدده من الاقبال على الله والاشتغال بهذا العمل الذي ماذا قد يفضي الى جهده وتعبه فلا, فلا يستطيع على اداء النسوك نعم هل التحريم تحريم الصيد لأجل معنى يتعلق بالمصيد أو لمجل معنى يتعلق بالصائد الذي هو المحرم جيد فاختلف العلماء فقيل ليس لأجل معنى يتعلق بنفس الصيد ولا من أجل قابلية المحرم لأكله جيد وإنما ماذا؟ لأجل, ماذا لأجل الحال التي يتلبس بها المحرم التي تلبس بها ماذا؟ المحرم فجعل الله في ذلك أن يمنع المحرم من الصيد وجعل فيه أي شيء وجعل فيه الفدية وجعل فيه الفدية ولا شك أن جعل الفدية فيه هو من أسرح الادله على على تحريمه هذا في صيد البر أما صيد البحر فحلال للمحرم والحلال فإنه لو كان محرما فصاد فما حكمه وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم فتعلق الحكم بالتحريم في ماذا من كان محرما في البر أما غيره فماذا فيجوز له صيد البحر قال البيهقي والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيدا وهو محرم ويكون الجزاء مماثلا للمقتول يستثنى من حرمة الصيد ثلاثة أشياء أولها إذا صال الصيد عليه الصائل ولم يقدر على دفعه إلا بقتله يسميه هذا الصائل من الحيوان الذي يصول على المكلف ولا يستطيع دفعه فيجوز أن يقتله ولا يعد صيدا وليس عليه فدية الثاني إذا خلص الصيد من سبع أو شبكة أو نحو ذلك فأفضى إلى قتله فإنه لو أخذه للمحرم هل يعد صيدا أعيد إذا خلص الصيد من سبع أو شبكة فأفضى ذلك إلى قتله فإنه ماذا فإنه لا يعد صيدا واضح فيباح ولا جزاء فيه الثالث اذا قتله مات لا ما باشره الا ليس موقوذه ولا واضح لكنه بدا يتابع مثلا ففر من فمات فقتل فانه ماذا فلا نعد من الصيد الذي تعد عليه من تعد عليه المحرم واضح بقر مثلا نعم، في كونه صيدا في كونه صيدا الثالثة اذا قتله في مخمصه غير متجانف فلا بأس واضح فمن احتاج في مخمصه شديدة وجوع شديد او مهلكه احتاج ان يصيد ماذا حيوانا فانه ماذا فانه يجوز له المساله الثالثة أجمع العلماء على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة أجمعوا على الوجوب إذا قلنا في الجملة فمعنى ماذا؟ أن هناك فروع قد تخرج لكن ليست هي بفروع كثيرة وأجمع العلماء ماذا؟ على وجوب المثل ونص الله تعالى عليه قال ابن قدامة ولا نعلم احدا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدا فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم لاحظوا متعمدا فلذلك أجمع العلماء على أن من قتل صيدا متعمدا وهو محرم أن عليه ماذا أن عليه الجزاء طيب إلا أنه مجاهداً والحسن رحمه الله ماذا قال ليس عليه شيء وهذا ماذا خلاف الاجماع لأنه خلاف ماذا خلاف صريح ونص القرآن هذا نص هذا يعد من النص الصريح الذي لا يحتمل ماذا لا يحتاج إلى بيان ولا يحتمل التأويل الله يقول ومن قتله منكم متعمدا وهو يتكلم عن المحرمين ومن قتله منكم متعمدا وصف ووضع كاشف فجزاء مثل ما قتل من النعم صليح في هذا طيب المسألة الرابعة المخطئ والناس لو قتل صيدا لا عقوبة عليهما جيد لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في الصيد، لأنه إتلاف، وألحق المخطئ والناس بمن بالمتعمد. طيب قالوا إن قوله متعمدا ماذا لا مفهوم له، وأن الغالب أن من يصيد إنما يصده متعمدا، فلذلك ماذا جاء في الايه يوذاك ذهب أحمد. والشافعي رحمهم الله إلى أن من صاد صيدا مخطئا أو ناسيا أن عليه الفدية لماذا ما الدليلهم الله عز وجل يقول فجزاؤهم مثل ما قتل ماذا من النعم قالوا أن المتعمد ثابت بالكتاب والناس والجاهل ثابت بالسنة أين ثبوتوا في السنة فعل الصحابة قضى في الضبع بكبش، وحديث من في الضبع إذا أصابه المحرم كبش لم يبين كونه متعمدا أو غير متعمد، بل إنه مسكوت عنه واضح وإذا كما ذكرت لكم ذهب الشافعي وانتصر لهذا القول الشافعي وأحمد رحمه الله إلى ماذا إلى وجوب الجزائي على من قتل صيدا ولو كان ماذا مخطئا أو, أو ناسيا والروايه الأخرى في المذهب أنه لا كفاره في الخطاء وهو قول ابن عباس وسعيد وطاوس ابن كيسان وهو قول ابن المنذر وداود وهو الصحيح قال الله ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطانا وحديث الذي صح عنه وسن رفع عن أمة الخطأ والنسيان نعم الباب الذي يدينا طيب يبقى قبل الباب ما ذكر من القضاء الصحابه قلنا حديث عبد الزبيب عن جابر مرفوع الا يصح وانما تصح الاثار عن الصحابه في القضاء ولذا اتفق العلماء على ما ثبت في هذه الالفاظ فقضوا في الضبع بماذا بكبش وقضوا بالغزال بماذا بعنز وفي الارنب ماذا عناقا وفي اليربوع ماذا جفرة جيد وفي الظبي ماذا شات اتفقوا على هذا القضاء وعليه ماذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية على هذا طيب يبقى ما لم ينص عليه صاد صيدا مثلا حمامه ما الذي فيها الشات هل فيها قضاء روي فيها قضاء جيد طيب في النعامة ورد أثر على ابن عباس أنه قضى فيها ببدنه قضى فيها ببدنه ليس بشات بل بدنه لأنه رأى إلى المثلية رأى إلى المثلية نقول كما قال الله عز وجل أنه يحكم بها ماذا ذوى عدل منكم طيب أين تذبح هذه الصيد الجزاء من الصيد قال الله هديا بالغ الكعبة فإن جزاء الصيد للمحرم أن يذبح, أين؟ أن يذبح في الحرام انتبهوا فرق بين مسألتين وهما صيد المحرم وهدي المحصر قلنا هدي المحصر أو هدي من وقع في محظور جيد وهو بعيد عن مكة قلنا أن يكون هديه أين في مكه واستدلنا بحديث من صاحب الجبة انزع عنك جبتك وقال ماذا واذبح ذبيحة واضح كعب فجعلناها عام وقلنا هذا هو الصحيح لكن الصيد للمحرم قال الله هديا بارغ يكون فيه، يكون في مكة نعم أو يكون في الحرم نعم طيب الباب الذي يليه الأخير نعم نعم قال رحمه الله باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه عن الصعب بن جثاء بالتشديد يا أي الصعب ابن جثامة. جثام. عن الصعب ابن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إننا لم نردده عليك إلا أن حرام متفق عليه. ولي ومسلم لحم حمار وحش.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 رواه أحمد عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وافق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن عمير بن سلامة الضمري عن الرجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس وجد الناس حمار وحش عقيرة فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرره حتى يأتي صاحبه فأت البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بضبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ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 فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولون السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشد فشدت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها وهو محرم متفق عليه ولفظه للبخاري ولهم في رواية هو حلال فكلوه ولمسلم هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء قالوا لا قال فكلوه وللبخاري قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وعن أبي قتادة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته إنما لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني أصطدته له رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد قال أبو بكر النيسابوري قوله أني أصطدته لك وأنه لم يأكل منه لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وقال الشافعي هذا أحسن حديث الرؤية في هذا الباب وأقيس باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعنله عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن المحرم ممنوع من أكل الصيد إلا إذا كان هذا الصيد ماذا لم يصد لأجله ولم يعينه ماذا أحد من المحرمين عليه قال عن الصعب بن جيثثامة الصعب بن جيثثامة بن قيس من بني ليث الليثي من بكر بن عبد مناه كان ابن أخت بنتي أبي سفيان بن حرب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ابن عباس هاجر إلى النبي وكان ينزل بودان أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شهد فتح فارس وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه الثام بتشديد أنه اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أحدى يعني وهب للنبي صلى الله عليه وسلم يتودده حمارا وحشيا الحمار نوع من الصيد تشبه ماذا الحمر الأهلية سميت بذلك لأنها متوحشة غير ماذا غير ألي فليس كالحمار الأهلي حمارا وحشيا وهو بالأبواء الأبواء اتقدم معنا شرقي بلدة ماذا مستورة في الدرس الماضي أو الذي قبله وتبعد عن الرابغ 43 ماذا كيلم أو بودان ودان هذه ماذا ودان بالفتح وصح ودان بالكسر هذه المكان الذي كان يسكن فيه الصعب وهو مكان من مكة إلى المدينة من أعمال ماذا الفرع وقد تقدم معنا أن الفرع قريبة من ماذا من الجحفة هنا اقول لكم في رواية وردت عند أصحاب السنة أنه قال وهو بودان بالفرع واضح فهيفسرت لنا المكان هنا فائدة ماذا التخريج والروايات الأخرى فقد تعطيك فائدة قد لا تجدها في الصحيح تجدها في غير الصحيح فرده عليه فلما راى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا أن حرم اي محرمون كما في اللفظ الاخرى الا أن ماذا محرمون الحديث هذا له حقيقه الفاظ كثيره ليس لفظ يعني واحد لكن في لفظ مهم فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال ان لم نرده عليك الا اننا حرم في لفظ اخر اهديت له من لحم حمار من لحم ماذا حمار الذي يهدي للنبي ليس حمار انما لحم حمار ان اهديت له من لحم حمار وحش وفي لفظ اهدى للنبي حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا اننا محرمون لقبلناه منك غير ان لم نرده عليك وفي لفظ أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده شق نصف يعني وفي لفظ عجز حمار وحش يقطر دما معنى أنه ماذا ذبحه كان قريبا وفي رواية طيب نكتب هذه الروايات طيب, طيب ما فائدة هذه الرواية مهم البخاري خرجوا على أنه حمار ماذا وحش هل هو حلال حي ام لا هذا واحد اثنين انه ماذا ان هذا قد ذبح ويقول ماذا لحم حمار فكان الصعب ماذا قد صاده وقسم ثم اهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشعار الى ان هذه الالفاظ تبين قد تبين هل صاده لاجل النبي او لا تمعي فلما نقول حمار وحش قد يفهم منها أنه صاده لمن؟ النفسي. لكن لحم وحشنا وغيره قد يقال لم يرد به مثلا إهداء للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث خرجه البخاري باب إذا أهدا للمحرم حمار وحش حي لم يقبل وفي باب جميل خرجه البخاري تستنبطنه خرج باب بعيد عن الصيد حوله باب الهدية باب من لم يقبل الهدية لعله فالنبي أهدي ورد الهدية لكن لعله من لعله أننا محرمون أو أننا حرم وفي رواية النبي قال إننا لا نأكل الصيد وهذا صريح في أي شيء في تحريم الصيد على من في لفظ النساء تحريم الصيد على المحرم صريح طيب اذا ظاهر الحديث تحريم أكل ماذا الصيد على المحرم بحج أو عمره لاحظوا تحريمه ماذا مطلقا ما في تقييد فكل صيد لا يجوز المحرم ظاهره لا يجوز المحرم أن يأكل منه ثم ذكر حديث زيد بن أرقم وقال له ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم صيد اهدي إلى النبي اُهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام فقال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال انا لا نأكله ان حرم رواه احمد ومسلم وورد والنسائي وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببيض النعام فقال ان قوم حرم أطعموه أهل الحل الحديث رواه احمد وفيه ضعف ففي زيد بن جدعان وهو ضعيف ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي هذا الصحابي هذا الحديث من دواية الصحابي عن الصحابي وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة ابن عبد الله ونحن حروم طلحة ابن عبد الله من الجنة فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل كف عن الأكل فلما استيقظ طلحة وفق من أكله يعني وافق جيد او وفق كلها جيد بمعنى الموافقه والقبول او الدعاء واضح وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يستدل باي شيء باقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على اباحه اكل المحرم من الصيد اذا اهدي اليه ثم ذكر حديث عم اير بن سلمه الضمري عن رجل من بحز صياد البhzء أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء لم يسمى الرجل جيد بعد وادي الروحاء موضع ماذا بمكة يبعد على طريق مكة يبعد عن المدينة أربعين ماذا أربعين ميلاً وجد الناس حمار وحش عقيراً يعني معقول مقتول بالذبح أو بالجرح فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أقره؟ في رواية قال دعوه، فإنه في لواحات النساء فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، أقره حتى يأتي صاحبه، فأتى البهزي يعني الصياد وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون، قال ثم مررنا حتى إذا كنا بماذا عندكم إيش الأثائيه؟ بالوثاية هكذا بالوثاية هكذا عندكم جيد بالوثاية إذا كنا أو اذ نحن بضبي حاقف ومعنى حاقف الرابض ماذا في حقف من الرحل جيد فكأنه ماذا المنحني جيد وهو ماذا يريد النوم طيب في نفض النساء بين الرويثة والفرع. وكأنه حدد مكان ماذا؟ إذا سألتكم عن اللفظ عندكم كانه حدد ماذا؟ مكان ماذا؟ المنطقة الأثاية حددها قال في رواية النساء بين الرويثة والفرع إذن هي على طريق ماذا؟ ما بين مكة والمدينة قريبا من ودان في ظل قال إذا نحن بضبي حاقف في ظل فيه ماذا؟ وفيه سهم في النساء وفيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه رواه احمد والنساء ومالك في الموطأ وقال الحافظ في الفتح وصحه ابن خزيم وهو حديث صحيح في لفظ النساء فزعم, فزعم أن رسول الله ماذا أمر رجلا أن يقف عنده وفي لفظ حتى يجيز الناس عنه في لفظ لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه وهذه لطيفة في, في ماذا في التعامل مع الحيوان وظهر ماذا ظهر الحديث جواز الأكل ماذا من الصيد إذا لم يصده ماذا المحرم إذا لم يصده المحرم فإن البهز لم يكن ماذا لم يكن محرمان وثابت النبي ماذا أمرهم بماذا قال فأمر أبو بكر فقسمه في الرفاق وهم محرم هذا اصرح من الذي قبله عين وجه الصراحه ان النبي هو الذي امر بينما الذي قبل قال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الحديث الذي يعد اصلا في هذا الباب حديث ابي قتاده قال كنت يوم جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث له الفاظ الفاظ كثيره يعني عند البخاري وغيره في لفظ يعني يحسن يذكر قال انطلق ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرم لاحظ رفضت فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدوا بماذا بغيقته فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع أصحابه يضحك بعضهم الى بعض اذ نظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه وطعنت فاثبتته فاستعنتهم فابوا ان يعيننني ما ماذا لم يعينوه على الصيد فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقته اطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع رأسي شاء وأسير نعم شاء وأشير شاء, شاء فلقيت رجلا بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرون عليك السلام ورحمة الله وإنهم خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني صدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كولوا وهم محرمون كولوا وهم محرمون ذاك اوردها الامام قال هل اشار اليه انسان او امره بشيء فقال لا قال فكلوا في الرواية الأخرى قالوا فأخذ قال فصرف من أصحابي فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذا إذ حمار وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا عفوا إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتان فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الاتان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمرا وحش فحمل عليها ابو قتالة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم من أحد كما في الرواية هنا هل منكم من أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فقول فكلوا ما بقي من لحمها لاحظوا علق النبي جواز الحكم بأي شيء علقوا بأي شيء هل أحد منكم أشار إليه أو ماذا او امره هل احد منكم امره او اشار او اشار والحديث فيه لطائف كثيره نعم لاحظوا وحبوا لو اني ابصرته انتبهوا هذه جميله الفائده هذه وحبوا لو اني ابصرته قال وانا مشغول اخسف نعلي فلم يؤذننني يعني ماذا لم يخبروني ان هناك ماذا حمر وحش ترتع ما أخبروني لكن ماذا وأحب لو أني أبصرته تمنى وماذا أني أبصرته هل تكلموا لم يتكلموا جيت فالتفت فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والروح فقلت لهم ناوي لن الصوت والروح الله أكبر فقالوا والله لا نعينك عليه أبدا حتى الصوت والروح معطى الصوت وهذا الرواية مهمة ليش ما السبب في اهتمامنا بالرواية لأنه نبين أن الصحابة لم يعينوه ولم, يشري... ولم يشاركوا معه بشيء فإنما هو الذي صاد قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبته فشددت على الحمار فأقرته ثم جئت به وقد مات ثم جئت به وقد مات جيد مهم حتى في الصيد فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه حرام فروحنا خبأت العضد معي إذا كان يحب العضد صلى الله فخبأ له ما يحب قال فأكله وهو محرم وفي رواية هل أشار إليه إنسان وللبخاري هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وذكر الروايه الاخرى عن ابي قتاده قال خرجت مع رص في البخاري اخرجه البخاري في باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده ما ذلك لا يصطاده الحلال لا يشير اليه المحرم وخرجه في باب اذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد اكله وباب اذا راى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال ما حكمه وبوب عليه النساء باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ثم ذكر حديث أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديب فأحرم أصحابه والمحرم إلى أن قال لاحظوا معي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني استدته له هذا مهم رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد انظروا تعليق الإمام قال أبو بكر النيسابوري قوله من أمة الحديث الكبار قوله إني استدته لك وإني وإنه لم يأكل منه جميع الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة كلها النبي ماذا أكل من حمار الذي صاده من صاده أبو قتادة هنا قال إني صدته لك لم يرد في الروايات كلها وإنه ماذا وإنه لم يأكل منه يقول النسابوري لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر كانه يشير إلى ماذا إلى أن هذه اللفظة الشاذة قال البيهقي هذه الزيادة غريبة. والذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أكل منه. وإن كان الاسنادان ماذا صحيحين؟ حتى لو كان الاسنادان الصحيحين ماذا؟ إلا أن هذه الزيادة شاذة شاذة. قال النووي في شرح المهذب يحتمل أنه ماذا؟ يحتمل أن خبر أبي قتادة في تلك السفرة ماذا؟ قصتان حصل لبيتها قصتان جديد للجمع بين الروايتين قال ابن حزم إنها قضية واحدة في وقت واحد في سفرة واحدة في مكان واحد في صيد واحد فيقرر ابن حزم ماذا أن القضية واحدة لا تحتمل رد على من على الشافعي لن يقول قد تتعدد القصة ولا شك أن قول ابن حزم هو الأثبت قال ولا شك أحد في أن باقته لم يصد الحمار إلا لنفسي ولا ولا أصحابه وهو محرم فلم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور طبعا سنذكر قولهم في هذا الحديث الاخير عن جابر أن يسما قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وقال الشافعي هذا أحسن حديث الرويه في هذا الباب وأقيس في لفظ لحم, لحم الصيد البري لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه ويصد لكم قريب من هذا الباب هذا الحديث كما قال الإمام أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وأخرجه ابن خزيمة في, في صحيحي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذابي وأخرجه ابن الجارود والطحاوي والدار والبيهقي والبغوي وأشار الترمذي إلى تضعيف هذا الحديث فقال حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر كان يشير إلى ماذا؟ إلى تضعيف الحديث والحديث في إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي وهو صدوق كثير التدليس والإرسال والحديث ضعيف وإن كان الإمام بن يعني اشار إلى تحسينه بما يعضده من الشواهد لكن أقرب أن الحديث ضعيف مسائل الباب نختم بها اولا اختلف أهل العلمي في حكم أكل الصيد للمحرم على أقوال سمعتم الأحاديث المتعارضة في جواز أكل الصيد وهو حديث من أبي قتادة وحديث طلحة وحديث من عمر بن سلمة عمير بن سلمة الضمري والأحاديث المانعة وهي حديث من الصعب من جهة وحديث زيد من أرقم وإن كان ماذا وإن كان فيه كما قلنا حديث صحيح وحديث علي قلنا أنه ضعيف فتعارضت الأحاديث وإذا اختلف العلماء في هذا المسألة ثلاثة أقوال القول الأول طبعا ما رأي الإمام ضبطه الإمام يرى قال باب منع المحرم من لئم الصيد إلا إذا لم يصد أو لم يصد لأجله أو أعان ماذا ولا أعان عليه وهذا حذر رأي الإمام نقول ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يجوز له الأكل أنه لا يجوز للمحرم الأكل من الصيد مطلقا وهذا قوله علي وابن عباس وابن عمر والليث بن سعد والثوري وإسحاق وطاوس واحتجوا بأي شيء بعموم الآية أحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فصيد البر يدخل في ماذا؟ كل صيد صيد له أو ليس له واستدلوا بحديث الصعب الجثامة وبحديث زيد بن أرقم فإنه أهدي إلى النبي نحم صيد فرده وقال ان لا ناكله ان حرام ثانيا انه يجوز له فالاقوال انه يجوز للمحرم الاكل مطلقا وان صيد لاجله اذا لم يكن باذنه واعانته او دلالته واشارته لو صيد لاجله جالس لكن بشرط الا يكون باذنه او اعانته او دلالته وهذا مذهب أبي حنيفه وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب وابي والزبير العوام وعائشه وطلحه بن عبيد الله واحتجوا بحديث ابي قتاده فانه ماذا فانه في الحديث انه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالحمار الوحشي ابو قتاده ماذا في روايه صيد له الروايه اللي قلنا انها ماذا شاذة فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فحتى لو صيد له لا باس بشرط وهو على قول الحنفيه أن لا يعين أو يشير نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة هل صاد لاجله جيد هل صاد لاجل رفقته لا ما سال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم جيد أقر الصحابة والرفقة على أكلهم قبل أن يأتوا وأمرهم ماذا أن يأكلوا ما بقي القول الثالث التفصيل وهو ما ذهب إليه الإمام وهو مذهب الجمهور من أهل العلم أن ما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم أن يأكل منه لحديث الصعب بن جثامة وحديث زيد بن ارقم وما لم يصد لأجله لم يصده المحرم أو لم يصده الحلال لأجل المحرم ولا كان بدلالته أو إعانته فهو ماذا؟ فهو حل له لحديث أبي قتاده دون رواية من؟ دون روايه الاربعه أني سدته لك فلم يأكل منه وبهذا القول تجتمع الأدلة ويندفع التعارض والقاعدة التي عليها العمل ان الجمع بين الحديثين أولى من إهمالهما أو من إهمال بعضهما أو للجوء إلى الترجيح أو النسخ وأما حديثه الصعب جثامه فهو صريح في أنه قد يكون صيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت يقول لنا حديث الصعب الثامه إنما ماذا؟ إنما صيد هو كان يريد أن يهدي. فلعله صاده لأجل أن يهديه وعلم النبي بوحي أنه إنما صاده لأجله فرده صلى الله عليه وسلم طيب في حديث عمير بن سلمة مسائل لطيفة عمير بن سلم الضمري في فوائد جواز أكل المحرم لحم الصيد كما ذكرنا استاده الحلال لكن بشرط أن لا يكون عينه ولا يشر له وجواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو مات إذا عرف من إذا عرف أنها رميته فيجوز لأن ماذا قال النبي قال فأتى البهزي وكان صاحبه واضح ثالثا تحريم تنفيل الصيد على المحرم من أين نأخذها فأمر رجلا أن يقف حتى عنده حتى ماذا يجيز الناس تعليم تنفيذ الصيد على المحرم ولا يعين عليه جيد فإنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عند الضبي الحاقف ولا يحيجه أحد رابعا أن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه جيد وأصاب مقاتله فقد ملكه بذلك أخيرا جواز هبة المشاء ما المشاء؟ ها؟ الذي لم يقسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للبهزي؟ ماذا قال البهزي للناس؟ شأنكم الحمار يعني اقتسموه طيب كيف القسمة؟ ما هي محددة؟ فقال علماء جواز قسمة ماذا؟ المشاع نعم أو هبة المشاع طيب حديث أبي قتادة فيه لطائف كذلك جميلة كثيرة جدا لعل سدها سرد قال الحافظ الفتح قبله النووي فيه فوائد منها تفريق الإمام أصحابه للمصلحة واستعمال الطليعه في الاستياد ثانيا أن نتمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ماذا لا يقدح في احرامه وأحب لو اني أبصرته جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة اجتهدوا وأكلوا العمل بما ادى اليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان الرجوع الى النص عند تعارض الادله فان الصحابه ماذا قالوا كيف ناكله ونحن حرام وتذكروا قول الله وانتم حرم جواز ركض الفرس في في الصيد سابع جواز ماذا التصيد في الاماكن الوعره حتى لو كان مكانا وعرا حمل الزاد في الفرس يعني جوازه امساك نصيب الرفيق الغائب فانه من ادب ان يمسك نصيب من, من كان غائبا فإن الصحابه ماذا خبأوا للنبي وخبات العضده معي فيه تبليغ السلام عن قرب وبعد في روايه في البخاري قال ان اصحابك يقولونك السلام قرانا في مسلم فيجوز تبليغ السلام عن قرب وبعد فتقول فلان يبلغك السلام ويغيك السلام قد ثبت أن يكون الجواب بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد ثبت جواب النبي جواب عائشة لما قالت إن الله لما قال لها النبي إن الله يقول السلام فقالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما الاستيثاق عند بدود مشروعية الاستثاق عندما ذا عند الاستياد فإنه يتيقن من استياده جيد أخيرا الرفق بالاصحاب والرفقاء في السير في حديث كذلك يعني من الفوائد في قول فكلوا ما بقي من لحمها هذه صيغة أمر لكنها هنا للإباحة للإباحة وليست للوجوب لماذا؟ لأنها وقعت جوابا عن سؤال لأنهم النبي في أكلهم فقال فكلوا منها فقلنا وقعت جوابا لسؤال فوقعت ماذا؟ ماذا فوقع الجواب على مقتضى على مقتضى السؤال في كذلك ذكر الحكم, الحكم مع علته استحبابا يذكر الحكم مع علته جيد مشروعية نزول المسافر جيد وجواز سوق الفرس إلى آخره طيب نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا استوقفني في آخر الحديث قول الصحابة ومنا من تورع فلم يأكل حقيقة يعني من مقامات العبودية التي ذكرها السلف الورع وهي أعلى منزلة من ماذا أعلى منزلة من التقوى عند بعضهم والزهد وقد جاء في ما الذي جاء من الحديث في الورع ها ما يريبك إلى ما يريبك هذا ماذا من الورع هل جاء رفض الورع صريحا تقل المحارم تكن أعبد الناس في رواية أورع أورع الناس فهي منزله عظيمة والورع ما هو ماذا يعرف العلماء الورع ها تركوا ما يخشى ضرره أو ها أو قد يكون ترك ما يشتبه على المكلف ترك ما يشتبه فإن الصحابة اشتبه عندهم الأمر فتركوا ماذا؟ فتركوا المشتبه الآن في زماننا كثرة المشتبهات على الإنسان وبحاجة إلى نستحضر هذا المعنى العظيم من الورع فكثيرا ما تعرض لك أمور مشتبهها يأتي الإنسان ويقول لعل الأحوط والورع في هذا تركها فيأتيك المخالف ويقول لا بل الأصل فيها الإباحة أو بل الأصل فيها المنع مثلا مهما يكن فإن مقام الورع ومقام الاحتياط له أصول تدل عليه في الشريعة فإن الصحابة أعملوا الورع هنا فإذا قوي المكلف على أن يعبد الله عز وجل بهذا المقام العظيم مقامات ما فهو مقام حسن وكثير حقيقة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات وتكلمت فيه الرويبضات كثيرا ما تعرض على الإنسان أمور تشتبه عليه فيأتي ماذا المبيح جيد أو يأتي المانع هنا يأتي مقام الورع قد يكون من الورع أحيانا ترك الحرام جيد ما ظننت أنه حرام أو يفضي إلى الحرام ودقى المسلم بينهما أمور مشبهات في رواية مشتبهات جيد ما الورع في ذلك فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات ماذا وقع في الحرام كالرعي يرعى حول الحرام حما من الورع الذي ذكره جماعة من أهل العلم ماذا أن تأتي الفعل لا أنت تترك الفعل فإن من الورع على الحين أن تأتي ماذا أن تأتي الفعل ما صورته قد يكون ماذا أن فعلك لهذا الفعل إظهار ماذا لأصل حكم الله في ماذا في الأمر في الإباحة فيه. أو ماذا التذكير ماذا بما أنه قد يكون سنة قد يختلف الناس فيه فيأتي واحد يقول وراع تركه لا قد يكون الورع أن تنتعي احيانا في اماكن قد لا ينتعي الناس فيها قد يكون الورع احيانا فعل الفعل لأجل ما يتعلم الناس انه اقرب الى السنه وكثير مما يشتبه على الناس الآن هم في حاجه ان يعلموا اولا تقوى الله سبحانه وتعالى في ذلك ثم ان يذكروا بالورع فإنك ترى الرجل الصالح يقدم على الفعل ابعد ما يكون احيانا استحضار معنى الورع أو يأتي للفتوى الفتوى ويتخير بينها ماذا ايسرها بدليل التيسير المطلق لا يحتاج إنسان يستحضر يعني معاني من الوراء وللإمام أحمد رحمه الله في باب الورع قصص عظيمة مما يذكر عنه رحمه الله كان, أن كان أنه ذكر عنه ابنه صالح قال كان أبي اشترى الجبل ثم أكله رد وعاءه مع أن الوعاء يباع مع ماذا؟ مع الجبل لأن كان أحمد يرى أنه ليس داخل في البيت فيرده يعني انظر مقام الورع وهذا كثير كان في حياه الصحابه وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن كم من الصحابه من تركوا كثير من المسائل في مقام ماذا في مقام التعبد وفي مقام الورع صلى الله عليه و ممن يتقي سبحانه وتعالى في السر والانم ونجعلنا من الاتقياء الانقياء الاخفياء وان لنا في اعمالنا واعمالنا اللهم إنا نسألك العفو والآفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك البر والتقوى ومن عملي ما ترضى اللهم اجعل أعمالنا واقوى لنا خالصة لوجهك سبحانك اللهم وحمدك اشهد أن لا إله إلا أن تستوفر قتوب لك في شيء طيب السبوع القادم ما يكون في شيء يكون لبعده إن شاء الله لا أحسنت ذكر بعض المتأخرين أن حديث الصعب ناسخ لحديث أبي قتادة لأن حديث أبي قتادة متقدم في الحديبية وحديث الصعب متأخر لكن نجيب عليهم أن لا نعلم تاريخ الصعب حديث الصعب أجاب بعضهم بأن الصعب أسلم متأخران واضح بعد الحديبية لكن هذا كلها يقول ابن حجر والنسخ لا يقال به إلا إذا علم التاريخ في مثل النخبة جيد فلا نقول بالنسخ حتى نعلم التاريخ هنا لا نعلم التاريخ هذه قاعده مهمة لا يمكن القول بالنسخ الا في معرفه التاريخ تذكرون في باب مثلا مثلا, كثيرة النسخ. مثلاً باب الميته ادعى احمد والحنابل يدعون ماذا يدعون النسخ اي نسخ يدعون ان حديث عبد الله بن عكيم ناسخ لحديث ايما إهاب دبغ فقط طهر ما وجه النسخ قالوا انه جاء في روايه احمد جيد وغيره أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بأربعين يوما فقالوا هذا ناسخ لما قبل فلا يقال بالنسخ إلا عندما عرف التاريخ حديث الصعب يحتمل ليس في نص صريح أنه متقدم ونرجع إلى القاعدة, القاعدة التي قبل إذا أمكن القول بالجمع فلا نرجع للنسخ إلا إذا لم يمكن الجمع وكان النسخ ظاهرا أمارات النسخ ظاهرة أي كن بين النسخ طبعا النسخ لاحظ في شيء النسخ فيه تعطيل لأحد النصين بينما الجمع ليس فيه تعطيل لأحد النصين فيجوز أن يأكل إذا لم يصد له ولم يعين عليه ويمنع إذا صيد له وعين عليه فجمعنا بين النسخين بينما النسخ أبطلنا دلالة واحد من الـ الـ ماذا الحديثين ومن أشهر من كان يقول بالنسخ من علماء في الجمع بين الحديث من ها الطحاول في دفع مشكلة الآثار فكان يلجأ إلى النسخ القول بالنسخ طبعا هذا ليس صحيح لأن الحنفية عندهم أنه إذا وقع التعارض بين النسين فأول ما يقولون يقولون بالنسخ أو الترجيح ويجعلون الجمع هو الأخير يقولون لأنه لا يمكن تعارض النصوص عندهم يقولون نقول بالترجيح فإن لم نكن نرجح بمرجح قوي لجعنا إلى القول بالنسخ فإن لم يمكن النسخ جمعنا ولذلك هذا مهم يفهم طالب علم اختلفت مدرسة الحنفية عن مدرسة الجمهور في الاستنباط والاستدلال لأن هذه من أكبر قواعد عندهم اختلافهم كيف يدفع التعارض واضح لا. وإذاك دائما مباشرة فائدة لك في الغالب إذا جاءت أحاديث متعارفة في مسألة فعرف أن هناك فيه خلاف في الغالب بين مدرسة الحنفية ومدرسة من الجمهور نعم اللهم صل وسلم على الرسول يعدل عنه شات لا الأصل ما ثبت لنا أن الصحابة قضوا فيه فنقضي به حكم به لو عدل مننا فوجب اتباع ما حكموا به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما لم يحكموا فيه وما ذكرته قلبي بعض بعض قال الله قال دو عدل منكم فيحكم به كل ذو عدل نقول لا يحمل على أنه أول من أعمل هذه الآية هم اصحاب أصحاب النبي ورد عنهم أقضية في ذلك ويجب القضاء بها نعم. والجمهور على وجوب القضاء بما قضى بالصحابة إن صح نعم. طيب الحزم له رأي لم أكثر ما يثبت عن الصحابة في هذه القضيه ضعيف وإنما يرجع إلى الأصل أن يحكم, يحكم, يحكم, يحكم به ذو عد منكم اللهم صلى الله عليه وسلم